إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ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 لكن في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يذن الله لمن يشاء ويض الله الذين بِالآخِرَةِ لا يُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَا وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يغني مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا